بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمت وتبلي ونكيا الدرسي سينا تلمفها الرتي وعي أهل السنة والجماعات كجل قمنا تقيسنا درسي درى الرتي أهل السنة والجماعات إن ننكتها نبني ورى سنة رسول ربي قبته يسرت والجهي سنة سرت والجهي الندب بالنجر أهل السنة والجماعة كن يسر هجا يساتيوا جدا جارين أه... ولما عا سحاب رسولات جاء في تابيع إنسان ور إنسان هرب في جاء س... أه... السنة والجماعة في قرآن ربي قبته وأن ج كبرينا في التمرة. أهل السنة والجماعة كان إمام مالك بن عنس الراجع فتميت نينجرة. أهل السنة ما إن يا أبا عبدالله لأن إذا فنانين أكنجلي. جرني جرا جرى كان ملي مقع براعه كمني جهمني هنجرامن رافضين هن جرامن كذري هنجرامن ورماكان أدا أدا إتموقع فميني جلي ديب كان ديب سجت جودة. أهل السنة والجماعة كانوا هذون علماء أصحاب الحديث النجني. وكان أهل الحديث النجني مقعد مقاتنيرا. أهل الحديث والنجلين يف. إذا أنتوا حديث رسول ربي تياد دهجتو في برسيسو أقصما أديسكي ستي. أقصما أكيدا في احكامك هيستل. وأنت حديث رسول ربي هيستي أوفتي ياددهم. كنا أهل الحديث النجني. نجتو حديث في سنان جت غراغرا تهملي كيساني توكما سنن لن سنة رسول ربي هواتو حديثن مليا كاتيو غديفمي حديث رسول ربيتو اتبعنا ما جيتو دجدي لما كنا اهل الحديث يني اهل السنه يني كيساني توكما اجتو اهل سننكمني ما كان اساني فرقه المنصوره فرقه ربي الاساني تم تبعوا يا الراتي لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم السعجلا قرين ربي إساني تمثر عن ديمتو نمن في هذا ويا قيامات كناف رسول ربي تتبعثا جدتو مقاكنا اللي حديث بقاره مسلمة يؤديس السنة والجماعة كني أكم أسدورة دبر سنة قرين ربي الدنيا في فتنا اخرا رنا نجاء اسان باعثته هو بنيت نيجرى اهل السنه والجماعه كن اقصى ما امس سلفا لجدمني نيامن سلف اجتكم ما ان يروه يدوا سلف الصالح يكان لدغينا عقيده إيساني الفكيني في أكل لغات أخرى إيساني سالف جنيتين لما ندر دبري دبري جنيت مقاييساني له ندن دين سيرا أولماني بالفصنية إيساني سالف جدتون صحابة نبي ربي تيفي ور إيساني جلا ديمي إماما قرقودو ورقرتني ورق إيساني قبتيني جلن جركني سالف جلمهوني ور ذا منا غغاري يدان الرسول ربي مقعده هنسن كبتسا قرون المفضله يچو يوكان غاري زمانا ربي هنسن رسول الحديث كتبتي ماجد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم غري ورنتي anu kana ور ذا منا كياتي ور و قريشة جد بث الرسول ربي زمن إساني زمن زمن إساني استئن في زمن زمن زمن إساني استئن ودبت نجت الرسول ربي صلى الله عليه وسلم قناف سلف نجتون ورثاني ورر ورثان هردفين حاجة قويات يا مات إلا سلف نجدني مقا إساني نهنجت ولا وأنت سلف نجدني إني في إساني طل فكاساني دبرسان هردفين نجتو قناف سلف مقا كوني هلا خلفات خلفات شون ورا إسمانين بودها في قرئ الدادا ومتنجرني فكينجف ورا ااا بدعنا أك خواريج أك راكباتي في أك ورا ااا آه أهل الكلام جرا أهل الكلام كوني ورا أقلي ثو يج على شريعة جوا أقلي نماذج فكرني وانماته قبض وانماذج اليسو جعله كشريعة جت ترى ورا جوا أقص في قدرية وروتها كنين ورّا انتهينا جدتو لها ورّا أن نكون خلفا جدني مقاييسان إلا ياموني دندن نجتو أهل السنة والجماعة نكوني كرا نسان رديمان ما سلفاتي كرا سلفاتي ورّا صحابا رسول ربي وفد ركايته خلفاء الراشدين فا أبي بكر عمرين إثماني علي في نموت أكناك نخنا فد ركايته بعد رسول ربيتي وان صحابا اردت جراتا سن وان تابعني اردت جراتي وان أتباعني اردت جراتي ورّا هردف علاف جلني مقايسا يمنج جو رسوله حديث التمال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد اثنين راجرهت سنن كيافي كي ورن دبان دحو الخلفاء الراشدين قبتون جلن قنينا ارت جرا د قرفود جلن رسول ربي جاء فكنا وريه اكسيت قنينا قارفان قبتي ورنا جا يا به فتنا ارججون ومني سنين جلنججون اما حديث دره التمال جلن فرقة الناجين إنن يا رسول الله تأتي بنت جاني قافنا جا جرا وان انا في صحابان كي رت تهنت رت جراتني جرا رسول ربي تر الله عليه الله عليه وسلم قافك أنا ما تحملكني وكان كرامكن كرا ورا سلفات جتورة ورا مذهب سلفها ورا نزورة دبريس صحاب في تأبياء كنا هرده سلفي لأنني مقاي ساله يا من نتاجتة يبلو سلفينا يبلو أهل الحديث يبلو أهل السنة والجماعة يبلو ورى عقيدة إسا عقيدة سلفة جداني ما قايسها ندهون ندندها مجتة خرّكنا عقمة إيهود بن نمون براء ورى خلفه ورى فرقة هما أمة يتنجرو يو نتئ على السنة نتئ سلف الصالح وفي نجليه هو عقمة إيهود جنسا عقمة هاركين آناني كل كل له جداني ما قايسه ورئن حكم مرنبه إسا اللي سلفة أنتهو ندندها ان نيجتة كراديراتين أراهن لا له أقيدان سلفة تنهوت عكميسي ما إيه وانت أقيدا براتين جرجر إيه ومالي كأجل ولا لجت شو سلفة يا جواني إساني بين أقيدان إساني هو ما إني وانتي خبأقول هو مالي توقف أقيدان إساني وان بريد وان سانكيس سا با ايريسين واسدي قفدبني لا لا غيا ري ربلولات سي توقفان اسينتني عقيده غيبيه عقيده غيبيهتون وان اودو ايجانن ارجين مرتيسني اتامنياچو وان اگرين قباننان يوكا اغي تي قفان انتهن وان اي وين عقيده كون كغبر يتشرج روما انني اي غدا جهتين جرت ما امنو جتو بكين يا رب تي امنون غيبا ملائكه امنون غيبا وان جنر غني متي كتابت امنون ويا اخره امنون قدره تي عذاب قبر في نعمه اي سات وانت كونن مره غيبا اي جهنجر جدميتن كناف أكيدا وانا مرا جروا وانا مرا فاقو جروا اقعت امنا نما قوتو كحقيقا في حديثة في القرآن في السادي دبتا مجدتونا وان كتابة في سنة رسول ربي كي ستله في غيبا اللي حتاتوا وانا اجعل اقرر اللي حتاتوا اتم امانونا في ما بك خنات ما جدا وانا اجعل ارقبت امنا جدا وان اركان انقبنت امن, أمن اجري وان نذرا جري وان قبا ثمان ان اذرا لا اقيدا ورى اهل السنة للجماعة وان قبا ثمان سبرا جري يو قرآن في حديث رسولك يتسرد افتق قسمة التأمان جتوب ربي ورى غيبة تأمانو هنا فارس يجري قرآن كيف سرد ما اجري ذلك الكتاب لا غريب فيه فدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اكنا جريد بسجتوب أكيدان أهل السنة للجماعة أكيدان براتي وانتقرقر إثيقروا غيباتي أمانولا لما فهن أكيدان وليش غلعة تجكي وان هندو في كيستي كتفتي وان هندو في كيستي كتفتي ويتجنوا وان مراهين قبت تجكي واردي أهل السنة والجماعة قمتوا القوفوا أتيه قمتوا قندربوا أحكام الشريعة هندو إسانيتوا يو نقبت تجكي فكينيات عبادة وليقبت عبادا و تجنوا عبادان تنوا ربك ان جعلت هندجت ته غجت ته كملدت ته كدفت ته عبادا جديت ني لا اخلصت في غتشا في جتل عبادان تنقسم تقلب لي نكيتفد عبادا قلبي تجر اكجا ربي جعلت اقرب سداج ربي كجيل ربي راس الكج كونن قلبي ومعاً يتجرى من أكاً ذكري خيرتي والأجاجة حمث الله والدرق قرأتي القرآن هنالعبادة جتشا جرم أكاً عبادة هجيت تجرى هجي عبادة هجيت تجرى أنه أكاً صوما حجي كنن هجيت هجيت هجيت أكاً من الإساني أكاً عبادة هرور تجرى هرور رب نقبلا أكا ذكا صدقات سنة أهل السنة والجماعان شريعا كان ق Nihurdufan, nikkabatan jähtu. Gabritsi rabbi, Gate, Waji Badalage, sunnaa istidabalate, wajhi rabbi barbadu lab, wantota sunnatahan itti. Idaate, ibadaata hajajajtuhu hujir isakun, Hatta ka sunnalle, Ka sunnaa le, ibadaata hajajajtuhu. Ibadaan kul ragan ragan ka ragaan ragan Ibadaan ragaan فكنا في إبادة كل اللي تيجي نقصوما صلاة عجيزا كنن إبادة رجع التيج، إبادة رجع تني إبادة هجان أرجع تتجبر منك أو في أمور أبان إبادات تيجي رجع كنن ده فكنا فك ونيات بود حتى ر الرم Akasuma nyätä nyätä, hyvää nyätä, niyete, nyätä, salatarab, birattin, gyävä, nyätä, ibadarab, birattin, gyävä, ageccio, nyätä, nyätä, isaatunille, ibadarab, ageccio, ageccio, ageccio, السنة أكيدان أكيدان شاملة أكيدان شاملة أكيدان شاملة أهل السنة والجماعة أكيدا إنساني أكيدا شاملة أكيدا شاملة لو يتجنوا أكيدا وانهم دا ولدك تتجدو أكيدا أهل السنة والجماعة صدف رت أكيدا توقيفي يا جنات توقيفي يا جنت أكيدا في هذه السكتة تفتقرت جبارة تجدو أكيدا إجتهادا يوقع إلى أوفيت القرآن أقيدا قرآن سمونا ماتي أقيدا قرآن ربي في حديث ربي حديث رسول ربي قفا رافور أمتو إن شاء الله درسي تينا تلكتراتي بقتان الرائع تبعي بنيتنين اتقل قيسنا درسي تينا والسلام عليكم ورحمة الله